أعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرق المجتمع إذا كان لأعيش عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين ثم أما بعد أحبائي في الله اهلا ومرحبا بكم من النعم اللي الله سبحانه وتعالى ينعم بها على العباد أن يرزقهم بوقت أن يرزقهم بوقت علشان ان هما يتعاملوا فيه مع القرآن ان هما يقرأوا في القرآن ان هو يتلذف فيه بالقرآن فدي نعمة عظيمة جدا جدا يجب ان الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها في كل لحظة وفي كل حين ممكن تكون بتقرأ كويس قوي ممكن تكون مشتق جدا جدا للقراءة ممكن تكون عاوز تقرأ إنما الله سبحانه وتعالى لا يمنحك وقت ففعلا تحس تحصره شديده وتحس بألم شديد جدا جدا يعني موقف صعبه قوي قوي ان الواحد يحسه ان فعلا انت مشهول عن القرآن سيدنا خالد بن الوليد كان يعمل ايه؟ كان بعد ما يرجع من الغزو يمسك المصحف ويحضنه وينظل اليه ويكلمه ويقول ما شغلني عنك الا الجهاد ما شغلني عنك الا الجهاد شوف سبحان الله يعني عمل شريف جدا جدا جدا اه نعم ولكنه شغل سيدنا خالد عن القران ف ناخد بالنا من الموضوع ده قوي قوي قوي اليومين دول يعني بقول على حاجة انا حاسسها والله سبحان الله يعني اخو يكلمني عشان يستاذن في وقت ان هو يقرأ علي فأقول له إيه موافق ان شاء الله لان انا محتاج اصلا اسمع القرآن فأقول له انا محتاج اقرأ عليك شيخ فأقول له ان انا محتاج اسمع القرآن صليت رمضان اللي فات ورا شيخ كان, كان وقت يصلي فهو كان شيخ مريض يعني اسأل الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين فأقول له إيه شيخ انت مريض فقال لهم ايه هو فعلا يعني تعبان بس حاسس لنا عاوز اصلي حاسس ان انا مش فاضي انا حاسس ان انا ايه يعني عاوز اقف اقرا القران الراجل وقت يقرا القران علشان ايه هو هو محتاجه هو محتاجه ااا سبحان الله الواحد بيجي يفتكر ان ايه المصحف موجود وكلام ربنا موجود وقت احب اقرا اقرا لا والله لا كده والله ما كده أبدا, ابدا ابدا ابدا واكيد انتوا بتحسوها وبتشوفوها أكيد أنتم تحسوها أما, تحس أما توقف كده في وقت معين وتبقى عاوز تسمع ولا يفتح لك لا يفتح لك أنت تقعوز بس تمسك اول آية عشان تبدأ تكرر أول آية مش موجودة إيه تقلب الصفحة أو تجيل الصفحة اللي قبلها أو تعمل أي حاجة مش موجودة تتنقل في المصحف إيه تقول إيه طبعا مقرأ من آخر طبعا مقرأ من الحاجات اللي أنا حافظها طبعا مقرأ من الأول برضو لا يفتح لك ولا كأنك فكر أي حاجة فسبحان الله مش معنى أن المصحف موجود ومعنى أن القرآن موجود وكذا واللي أنت عايش معنى كذا أن تقدر تقرأ وقت ما تقدر تقرأ أبدا أبدا والله والله سبحان الله بقول لكم اليومين دول عندي شوية مشاغل كذا ففعلا بتحصر والله بتحصر على كل وقت كانوا يمكن أن يمسكين في المصحف وعد فيه ده تحصر كان ممكن في وقت معين ممكن تمسك المصحف وتظل تقرأ لما تشبع يعني انتعافين ايه اللي هو اللي عاوز يقرأ لما يشبع عاوز يقرأ ايه عاوز يقضي ليلة مع مع صورة البقرة عاوز يقضي ليلة مع, اي اي اي مع ربع القرآن عاوز يقضي ليلة مع المصحف سبحان الله العظيم شوف كده لو انت اي اي محتاجة انك تقعد مع واحدة صديقتك او او تتكلم معها ونفسك تقعد معها وقت طويل وقت طويل تتكلم مع او واحد عاوزة تقعد مع اختها او واحد عاوزة تقعد مع ابو او امه وعاوزة وقت طويل يبقى الموضوع صعب جدا جدا ف... ده بس كان الحاجة الاول الحاجة الثانية من اغرب ما شفت شفتها على الفيس وانا مقلب على صفحة الفيس على ان في اجازة يعني شيخ في السجن اعطى اجازة في, في السجن فالاجازه دي يا جماعه لما الله تضحكوا اول قوي, قوي يعني انتم عارفين ايه مش عارف عارفين واحده لما يضحك كده ضحك سخريه من نفسه فتبداوا تشوفوها هي معايا يعني شفتها لقيت, لقيت إيه؟ طبعا البيئداد الطيبة الجميلة وحد بيحمد الله سبحانه وتعالى ويسمع عليها ويشكر الله ويقول كلمة عن عن القرآن وعن فضل القرآن وعن حق القرآن وإن هو كان ونيس في اتلائه وبعدين يقول, إيه؟ يقول وقد قابلت فلان واستمتعت الليالي طوال بقراءته النبية بقراءته النبية وترطيله النقي وضغلت أستمع إليه كذا الإجازة بقى فيها ان إنه أستمع منه القرآن فأستمع مثلا فبيقول وكان هذا في سجن كذا في مكان كذا في ليلة كذا إنه كنا في السجن ده وإحنا مزجونين فكنت بسمعوا الوقت ده وبعدين يبدو إن إيه اتنقلوا بعده عن بعض اتنقلوا بعده عن بعض فقول إيه, إيه؟ مثلا عند الكهف وعند الكهف ف فبعد عني الطالب ثم كنا نتقابل في وقت معين وكنت اسمعه عبر الاسلاك يعني عبر الافك الشوكيه اللي بتكون موجوده بين كده فيسمع منه حاجه معينه او لو رححنا فيتقابلوا في المحكمه عندهم جلسه محكمه فيسمع منه ومع الضغط الشديد ده الشديد ده وقد قرى علي القرآن كاملا يعني سبحان الله الواحد فكر ان الموضوع يعني سهل كده على الانسان وان هو يقعد خلاص زي ما اقول لك هتقرأ وقت ما انت عاوز وهتعمل وقت ما انت عاوز واحنا وقدم الموضوع بسهولة انما لو والله ما هو السهل ابدا ابدا في ناس بتبدو للكثير والكثير والكثير عشان تعرف تقرأ آية او تقرأ صفحة او تقرأ صورة واحنا عاديين في هذا الامر الله أن يغفر لنا رب العالمين وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يعني يحبب إلينا القرآن ويزنه في قلوبنا ويجعله سهل على ألسلتنا ويملأ به قلوبنا ويملأ به أسمعنا وأبصارنا ونرثله على الوجه الذي يرضيه عننا هو ولي ذلك والقدر عليه طيب نعمل بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا ناخد كام بشكلة من السلسبيل الشافي ان شاء الله لأن حسنا نحن تأثرنا عنه شوية فنقض برضو نقرأ فيه طبعا سبحان الله وقت الفراغ الأختنا اللي بتقول وقت الفراغ فعلا صعب جدا جدا يا جماعة والله صعب جدا جدا هو عكس فكر ممكن تعادي ساعة واثنين وثلاثة واربعة ويوم واثنين ولا يفتح لكي رب الله ما يسرش لكي نفسك المضحف يعني فعلا شوف كده شوف حد ماسك الفيت او حد ماسك الوصف او حد ماسك اللابتوب او التاب بتاعه ويقعد ساعة اثنين تلاث اربعة لم يفتح له لم يفتح له ان يمسك المطفع في قراءة لم يفتح له فسبحان الله, الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا وان يزغنا رب العالمين بابه المثليني واخواته بابه المثليني واخواته اولا المثلان اولا المثلان البيت رقم 72 ادي معلومات ان احنا عند البيت ده انتوا موافقني ولا لا قالون السلام عليكم السلام عليكم طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كويس اهلا ما هو متن السلسبيل الشافي آه طيب منذ, ما منذ أكثر من 1400 سنة قال الله سبحانه وتعالى نبيه إلى هذه الأمة وكان محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن فأحنا جئنا بقى الوقت علشان نقعد نتجوز القرآن ونقرأ في القرآن فبدأنا أن احنا نعمل المقرأة دي ونقع في شغالة في تجويد وترتيل القرآن الكريم فخلصنا فترة كثيرة عملي والوقت قلنا نضيف جزء نظري معنا فقلنا نجيب مثل لعشان في اخواتكم شغالين من بدري فان احنا نعمل ايه نظل نتكلم على قلنا نظل نتكلم على يعني ناخد الاحكام ما ننسهاش ونمشي فيها واحنا مشيين ماشي ألقاب الحروف خلصنا ألقاب الحروف وخلصنا في الحرف والمسرج وأقسام الحرف كويس جميل، ونبدأ النهاردة إن شاء الله رب العالمين باب المسلمين لازم تعرفوهم كويس يبقى إذن إيه؟, إيه؟ طب إيه ده؟ طب إيه يعني محفين يجوا جنب بعض وبقوا زي بعض هنا هوة محفين زي بعض يجوا جنب بعض بقى لهم أحكام، هي دي المفاجأة؟ اللي هنبدأ نشوفها وإحنا ماشيين دلوقتي إنه يبقى في عندي أحكام الحرفين زي بعض أما يجبوا جنب بعض بقى جات جنب بقى سين أتت جنب سين شين أتت جنب شين قاف أتت جنب قاف ده هنا بقى إيه؟ فيها شغل كبير عند الكراء ننظر ماذا يقولون البيت رقم 72 إن التقى الحرفان خطا قسنا إن التقى الحرفان خطا قسنا حرفان التقوا خطا حرف جا جنب حرف كويس هيفصل ايه هيبقى فيه تأثيمة الشيخ يقول لنا عليها قسمة اربع اقسام وكل علما يبقى انا عندي اربع حالات كلن حرفين يجوا جنب بعض معنى كده ان انا عندي اربع حالات تعالوا نشوف ايه هما الاربع حالات دون فانت واثق كلا الحرفين فإن تواثق كلا الحرفين الحرفين هم اللي احنا بنتكلم عليهم الحرفين اللي هو حرفين جم جن جنب بعض أي حرفي زي التاني وجاء جنب بعض هنشوف سيحصل ايه او ايه الموقف بتاعهم طيب هيحصل ايه فإن تواثق كلا الحرفين وفطا ومخرجا يكن مثلين سألونا نقصنا بيقول ايه بيقول فإن تواثق كلا الحرفين وفطا ومخرجا يكون مثليني يبدو ان الشيخ عاوز يقولك ايه ايه هم المتماثليني هو دا اللي الشيخ عاوز يقوله هو دا اللي احنا الـ الـ الـ الـ الـ باب في التجويد اسمه المتماثلان المتماثلان ايه هو بقى المتماثلان حرصين ما شاء الله زالما اختلاب تكتب لهم نفس المخرج وصلت لفس المخرج ونفس الصفات يبقى إيه؟ يبقى هو هو؟ حرفين يعني تعالوا تكلم حرفين احنا مش عرفينهم الحرف ده بيخرج من وليكن الشفتين طب الحرف الثاني برضو بيخرج من الشفتين الحرف ده فيه شدة وفي قلقلة وفي, وفي ونفس الصفات دي هي نفس الصفات دي؟ آه نفس الصفات دي هي نفس الصفات دي آه أقدر أقولك الحرفين دول غالبا بق وبق ليه؟ لأنهم هم متشبهين هم حاجة واحدة وبتتكلم على اثنين متشبهين تماماً بيخرجوا من مكان واحد ولهم وبي... صفات واحدة آه طيب أم عبد الله قالت لنا ايه؟ قالت لنا اذهب بكتابي آه طيب كويس لنا جابت لنا المثال... المثال ده أما جارة باق جنب باق يبقى ده طالما في باق جنب باق يبقى كده احنا نشتغل في النقطة دي اذهب بكتابي طيب عاوزين نقرأ نقول ايه اذهب بكتابي هذه قراءة غلط اما اذهب بكتابي تقول لي يا شيخ انت تطرق قطع ليه في ايه بس اه اصل هنا تلمع الحرفين متماثلين يبقى ايه فيها شغل فيها احكام انت حضرتك خالفة الحكم استنى ما تشوف الحكم فيه إيه؟ علشان تعرفه وعلشان تقرأ قراءه سليمه إذا إيه الحكم اللي فيه الحكم اللي في اذهب بكتابي ده حكمها الإضغام انت الحرف الأولاني دخله في الحرف الثاني ويصبح حرف واحد مشدد اذهب بكتابي اذهب بكتابي إذا أصبح الحرفين إيه أصبح الحرفين ااه آآ بحرف واحد مشدد طيب يبقى ده حرفين كده حرفين توافقا لفظا ومخراجا يكون مثلين واللي عندي هنا اهوت هيكون مثلين اما انه يكون بقى ايه اما انه يكون مثلين صغير او ايه تذكروني مثلين صغير او كبير او ايه او مطلق صغير او كبير او مطلق طيب الصغير ده موقفه ايه الصغير عامل ازاي الصغير فنقول الاول ساكن والثاني متحرك ما شاء الله ايوه جته الله قال لنا ايه الاول ساكن والثاني متحرك صح ها طيب حد يجيب لنا امثله يلا عاوزين إيه؟ عاوزين عشر أمثلة فما نشوف كده إيه؟ أنا هعرف أقرأهم ولا لأ؟ إيه؟ مفيش أمثلة طيب ظهر عندنا إيه؟ إن كنتم مؤمنين فبتقولك إيه؟ إنهم الأولانية ساكنة يا متخرجين اتقنوا اذا عندنا كنتم مؤمنين ميم تاء ميم وميم اه يبقى متماثلين زي بعض اهم جميل الاول ساكن كنتم ميم الجمع ساكنه والثانيه متحركه اه الاول ساكن والثاني متحرك يبقى حكمه ايه حكم الادغام حكم عند عند حف الادغام على طول ادغم وايه انكم مؤمنين ما طلعش ايه إن كنتم لا لا. هنا هيكون الادغام طيب الاثنين صغير وادغامهم طيب عندنا زاد المعاد قال لنا ايه قال لنا اضرب عصا عاوزين نشرح المثال ده ايه الحرفين اللي بعض الباء الاولى بتاعه اضرب والباء الثانيه بتاعه ضعافات جميل باق مع باق يبقى هنا حكمها ايه حكمه نمو متمتلين طيب نعمل فيهم ايه نبص للأولاني الأولاني فاكن والتاني متحرك اضغم على طول اضغم على طول اضرب عصاك اضرب عصاك. ايه اللي حصل ان خلاص الاثنين كان حكمهم الاضرام لسه في مثال تاني ولا لأ عندنا أمثلة تانية ربيحت تجارتهم عايزين نشوف فعلا الكلام ده صحة ولا غلط قال لي ايه قال لي ان التاء ربيحت بتمتهي بتاء وتجارتهم بتبدأ بتاء وبالتالي ان هيكون عمدي حرفين متماثلين الاول ساكن والتاني متحرك يضحط ملا الاضغام فما ربيحت تجارتهم ماشي طيب جميل طب وكده نكتشف هذا القدر طيب ونشوف طيب في ممكن يجي حرفين جنب بعض ويكونوا متحركين يجي لي حرفين جنب بعض ويكونوا متحركين طب وروني كده ايه الحركات وروني كده انت وروني الساكن وعرفناه طب وروني المتحرك كده سي هي هود فيه هوده فيه بتقول لك بتقول لك ايه هاء مكسوره وهاء ثانيه مضمومه فيه هه فيه هه وهنا ايه طب ما ينفعش اضغمها فيه هوده لا ما ينفعش تغربها هنا عند حط مش ينفع تغربها عند حط بقول لك عشان لو لقيت حد من القراء التانيين اضغمها ما ما حاجة حاجه طيب ت ت تقول تتاقون هنا حرفين جاء الأول مفتوح والتاني تتا والتاني مفتوح طيب متحركين يبقى حكمهم إيه حكمهم حد يقول لي حكمهم الأول إظهار يا ريتا أسمح حكم الإظهار وانت بتقرأ وتقول إيه لعلكم تتاقون تاق سمعتوا مني تائين قويتين مغاررتين نعم ان من شاء الله كنت سمعتورا وحد ثانيه ومحدده الاستغفار قالت ايه سالكاكم سالاكم اسمعوا كده هنا الحرفين متحركين لو عتله واو ساكن كنا نقول ايه سلككم ناسلككم وكنا ننضمهم انما لان الاول مفتوح والتاني مضموم فنقول ايه سالاكم وبعدين ايه حد بقى بيقولك خد بالك خلطهم من بعض حلو اقول الكلام ده ما شاء الله لا قوة الا بالله طيب ينفع الموضع يتعكف احنا قمنا الاول ساكن والتاني متحرك وجبتلي امثلة طيب ينفع الاول متحرك والتاني ساكن نعم ينفع طيب زي ايه كده هتولي حاجة من القرآن كده فيها حرفين يجوا ورا بعض الاول ساكن والتاني متحرك طيب هو المثال الاول ايه انا مش مش فايفه معلش تاتلون بما تونتون تتلون الكتاب طيب تاتلون الكتاب نعم غلط يبقى تات لون اه السلام عليكم ورحمة الله طيب الحمد لله يا رب العالمين جزائكم الله أخيرا وأتف على العقل لكن لماذا الشيخ عبد المرس الأول لأن الصوت عندما قطعه اليوم داخل على طول أمان براحة ما يجراش حاجة طيب نكمل حبيبي فخلصنا قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا كده ممكن نكون خلصنا تعالنا نقول خلصنا المتماثلان طبعا إحنا بنعمل إيه مراجعة سريعة معاكم ننسو ايه شطرين حاجات دي كويس اوي, أوي. احنا بالراجع الغرض من جلستنا هي طراءة المثل ومراجعة المثل اضرافوا عليكم طيب تيجيوا ناخد بعد كده البترة قم 4 اللي بيتكلم عن المتجانسان البترة قم 4 هيتكلم عن المتجانسان وهيقول ايه وانت وثق جميعا لا طفة فمتجانسين جا وإن توفقق جميع عن مخرج لا صكتن س مرج الس المجلاً مخرج صات عمل اتن إخو اتنين اخوات اه ولكن واحد طويل واحد قصير واحد تخين واحد رفيع يبقى هنا لازم نقول ان ايه ان بيختلفوا في الصفات ولكن مخرج هيا قال طائفة نعم قال الطائفه السؤال بنقول هات لنا حروف حروف متجانسه هات لنا حروف متجانسه جميل فجالنا ايه الدال والتاء ال الدال والتاء والضاء. نعم متجانسه وبعدين جالنا ايه ثاني التاء والدال نعم جميل لو خدت بالك كده ان هتلاقي ودت سا تا تا تا تا تا اللي من أفرج واحد ولكن حرف مرتق وحرف مفقهن نعم سا تا ذا ذا الاتنين يخرجوا من أفرج واحد ولكن يحصل ايه يحصل لمختلفين في الصفة يذن ايه متجانثين طيب ما الحكم في المتجانثين ايه الأحكام اللي تأتي لنا في المتجانثين ترميهم بحجاره نعم ايه حكم المتجانسين كما حد يقول لي متجانسين ففي حكمه اضغام متجانسين كبير حكمه الاظهار متجانسين مطلق حكمه كذا فحد يقول لي المتجانسين حكمه الاظغام دائما ابدا ولا حالات حالات حسب مخرج الحرف يعني في حالات في حالات ان ممكن يكون عندي متجانسين ويذغموا مثلا طب هتقولي كده مثال اه اختي هنا هتقول ايه جبنالك مثال قال طائفه هنا انت عملت ايه انت ادغمت التاء في الطاء وودت طاء التاء في الطاء كلام جميل حاجة ثانية كمان طيب أم عبد الله هتلنا حالات كده كمان نشوف فيها حرف ججل بحرف فأصبح حكم الإضغام مم. ألم نخلقكم مع أن الكلمة دي مختلفين عليها كتير أوي أو أوي في القرآن أنت حضرتك قصدك نخلقكم بتاعة المرسلات مش كده نخلقكم ب ذات يعني في ناس بتقول ايه انه ان ادغام ناقص فهي ايه نخلقكم يقولك انا ادغام بس ادغام ناقص اللي هو اظهارتي اظهار ل إظهار لاستعلاء القاف انما انما القول الاصح ان شاء الله انها ادغام كامل نخلقكم نخلق عاملة زي ايه يدرككم يبقى نخلقكم اللي عاملة زي يدرككم اضغام كامل طيب. وبعدين ام عبدالله قالت تواعدتم ايه ده؟ حد يكتوب لي كده تواعدتم دي بالقراءة اللي احنا بنقرأها بالصوت اللي عاملت ازاي؟ تواعدتم ما شاء الله في بقى الناس اللي طحية على طول قالت اه الناس معتوا منك ده شيخ انت قلت ايه؟ تواعدتم ويا سلام تعمل معاك ايه تظهر معك كويس قوي قوي في ال تظهر معاك في القراءه بقى ولو توعدتم <تصفيق> انت ما فيش اي اثر زي ايه لقد تاب لقد تاب يبقى عندك اي اثر ل نعم لقد تاب وده اللي هكذا وده اللي هي المغارة اللي أنا دايما أحب أحفظ عليها معاكم وهو مهارة القراءة ومهارة التطبيق العملي طيب كلام جميل أوي أوي سيجوا ناخد المتقاربان تعالوا ناخد المتقاربان اللي هو البيت رقم 75 يقول الشيخ ومتقاربين عندهم عريف انقرب المقرد والوصف اقتليف يقول النظم رحمه الله ومتقاربين عندهم عريف إن قرب المخرج والوصف اختلف مم. هنا ما ماذا يريد النظم في هذا البيت المتقاربين فيه تقارب في المخرج وصفة مختلفة يعني تقارب في المخرج يعني مخرج قريب من مخرج مش كده مخرج لحرف قريب من مخرج لحرف فأختنا بتقولك إيه زي الباء أبد أم الباء والميم عايزة تقول لنا إنه إيه, إيه الباء والميم متقاربين عايزة تقول لنا متقاربين وأنا أريد أن أسأل هل الباء والميم متقاربين أم متجانسين وأختنا أخطأت الباء والميم من نفس المخرج طب ما من نفس المقر يبقى متجانسيني ما يبقوش متقاربيني إذا كانوا من نفس المقرج نعم فأنا قل عليهم ان هم متجانسيني للشافاتين اللي وابوا بقوا ميموا مش كده؟ طيب أختنا جايب الغين والخاء نعم متقاربين عشان إيه؟ راح تبقى في الحلقة هناك وقالت لك خد بالك الغين والخاء إيه؟ مع الكف ماشي متقاربين برضه مع الكاف طيب والغين والقاف نفسهم متقاربين ايه ما رايكم ما رايكم القاف والكاف نعم متقاربين ما خرجوش من المخرج واحد انما الغين والقاف انتوا عايزينهم متقاربين ولا متجانسين عين هي عين حاء ان خاء ايه متجانسين عشان من مخرج واحد اللي هم الاثنين جنب في, في, في من مكان واحد على الحلق اوكي ماشي خلاص انما طب القف والكاف ما ينطبقش على من نفس النظام ولا ينطبق ينطبق نفس النظام ولا لا ينطبق بين القف والكاف المتجانسين لا لان ده مكان وده مكان تاني ما شاء الله لقوة تأيه وناخد بالنا منها كويس قويس طيب هل عندنا حاجة في حد يجيب لي مثال كده للمتقاربين حد يجيب لي مثال لحرفين متقاربين كده يجوا في كلمه ني ولي مم نخلقكم نخلقكم ايه, ايه المقصود بيها القاف والكاف مش كده متقاربين هم طيب اللام والقاف نسميها ايه مان كان التقارب بين ايه والايه الميم والكف ولا الكف والنون النون والكف هم أبداً أبداً لا عليكم لا عليكم احنا بنترجع سواه بنفكر سواه الموضوع سهلي جداً إن شاء الله رب العالمين ممال ها إيه المتقربين هنا ممال إيه الحفل المتقربين النون والميم نعم ماشي طيب ناخد المتباعدان طبعا يا جماعة انت بالتقارب ده عشان بس ان تبقى فاهمين الموضوع كويس ان الموضوع عبارة عن ايه عبارة عن ان يكون القرب واحد ده نسبي ده نسبي يعني انت ممكن تقول لي ايه ان ما فيش م... حاجة بتقولك ان هتجيب المسطرة ودقيس المسافة ما بين حرف وحرف فذا كان اقل من كده يبقى متقارب أو اذا كان من كده يبقى متباعد وعمان في رايي الشخصي في رايي الشخصي والله اعلم يعني حاجه جدا جدا بيا ان التجويد تذوق نظرا لانه التجويد لغة ان هو تحسين فمقدار التحسين ده تذوق انا شفت ايه واحد حاسس ان اللي, اللي انت بتعمله ده حاجه كويسه وواحد حاسس ان حاجة حاجه كويسه قوي قوي وواحد حاسس ان ده حاجه قوي جدا وبعدين واحد ممكن شايف إيه؟ يعني مش للدرجاتي هو حاجة كويسة بس مش للدرجاتي كل ده كل ده عبارة عن أوزان لشيء واحد متقارب الأمر فيه نسبي ويبقى الموضوع ان شاء الله ايه يكون سهل بإذن الله رب العالمين طيب المتباعدان عشان نخلق الباب ده بفضل الله ونبدأ القراءة بتاعتنا البيت رقم 76 يقول النظم ومتباعدان انت بعدا في مقرج والوصف لم يتحدى ومتباعدان انت بعدى في مقرج والوصف لم يتحدى يبقى أعود يقولك ان في حرفين متباعدين هيتبعد انت لو المقرج تباعد خالص نجيب بقى حاجة واضحة جدا جدا له أقوم جابلك حرف الباء الباء من الشفتين وقوم رايح في آخر الحلقة كده بقى نسيب, بقى إيه؟ نسيب طرف اللسان ونسيب وسط اللسان ونسيب أقصى اللسان والراحة عند الحلق خالص عند الهمزة كده أقول لك يا شوف المتافة اللي بين حرف الباء والهمزة تقول قادة كبيرة جدا جدا بدون المتباعدين تماما بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وإن شاء الله نبدأ عند باب الإظهار والإضغام في المرة القادمة إن شاء الله ثم نبدأ في القراءة قولنا وجاذاكم مثله قولنا نقرأ منين بسم الله أفتح المصحف على صورة المدثر نفتح المصحف على صورة المدثر وعلى الآية 26 طيب ما شاء الله لقوة إلا بالله صورة المدثر وعلى الآية 26 ونبدأ إن شاء الله رب العالمين من يبدأ يشتغل في الآية 26 يعني احنا نشتغل الآية 26 مش كده احنا كده نبدأ في الآية 26 طيب بخم الله نبدأ نشتغل في الآية 26 طبعا احنا متفققين على حاجة معينة لكل من معنا في هذه الجلسة يجب أن تكون متوضئ يجب أن يكون معك مصحف مفتوح يجب أن يكون معك قلم رصاص ان انت المصحف بتاعك فيه هامش ونبدا نشتغل مع بعض ان شاء الله رب العالمين في نشتغل في الايه 26 عندنا اختنا قالت انا هشتغل فيها اتفضلي اختنا ان شاء الله يكون الايه 20 قالت ساصليه ثقت طيب عند عند بدايه ما تقول لنا كده عند بدايه القراءه الاستعاده واجبه انت كما واجبه في اول الصور ولكن تكون كده ونبدا بقى ان شاء الله بسم الله ساصليه ثقر قالت ايه ساصليه ثقر ترقيق السين ترقيق السين بسم الله بسم الله قالت ايه آم... عشان ما يطلعش ص ص اصليه سقد تطلع ت تاء او نعم الله يفتح عليكي وقالت ايه تحقيق ضم الهمزه كده سؤ نعم أو. او لا سؤ س بعدين ايه بقى الطاء بحرف ساكن به صفه الصفير اسمعي كده الصفير سس اس ايه أتمنى تكونوا سمعين صفير لو سمعتوه يبقى حاجة كويسة إن شاء الله س... وإذا ما سمعتوهش يبقى أنت واجب عليكم أنكم تجبوه وتجبوه أفضل من كده بإذن الله رب العالمين سأصليه ساقر برضو رقق السيم بجاعة سقر ما تخلهاش سقر دي الصا سقر إيه الخطأ اللي ممكن يتعامل وريني كده سقر دي تنظى إزاي سقر نعم سأصليه سقر فضوة واضحة تماما جميلة تسمعها كتير أوي أوي. فكر ربنا. فكر. أو تفكر أن... والله ربما فأصليه سكر أولا هتعرفين مش هتتوقع هنا أن هتكون هتجي بالكاف ليه نعم طبعا تحول المعنى بس ما توقعش أنها هتجي بالكاف لأن هنا المكان تفخيم والآية فيها حروف مسخمة فهيبقى لاتجاه لاتجاه ليه, لاتجاه ليه التفخيم نعم لحنا جالي نعم هيا مين يشتغل الآية 27؟ وما أدرك ما تقر فضالي ماذا تقولين لنا في الآية 27 تقول وما تساوي الفتحات وعدم مط فتحة الوا وما و و وما و, و, و, و, و ربا في حد بعملها كده يعني ربما حد بيقرأ أليها أو حاجة أعمالها ماشي ونساوي الفتحات وماء طيب وبعدين فستنساوي الفتحات مع الواو والميم وال... هيبقى صعب ليه لأن عندما نفتح الميم الفتحة بتاعتها هتدخل على المد المنفصل وماء وماء ففي مد نعم فإذاً هيبقى صعب تساوي الفتحات انما ناخد بالنا من من الـ من انواء والم ثم الف مد منفصل يبدا بقدار اربع حركات او خمس حركات الله يفتح عليكي في في خطا بيحصل كده في القراءه دهيت ونفسي ان انت تقولي ايه تقول لنا عليه ادراك ترقيق الهمزه وقلقه الدال جميل الله يفتح عليكي ده اللي كنت عاوزه تسمعها ترقيق الهمزه يا جماعه وما ادرك وترقيق الدال أدراك حد يكتب لي يلا وما أدراك ما تقر أدراك لا لا وما أدراك نعم ما تقر قلناها قبل كده ما شاء الله يلا من يشتغل الآية 28 لا تبقي ولا تذر هيا أختنا تفضلي نريد يريد أن نسمع التوجهات والنصائح في لا تبقي ولا تذر بالنسبة لله الألف مد طبيعي ومد المقدار حركتين الألف طبعا أصدها إيه الحاجة أصدها لا نعم ويكون فيه صفة إيه صفة النفي لا تبقي أوعد شيء للألف ده فتقول إيه لا تبقي لا تبقي كما لو كنت بتقول ان هو توكيد ستبقي لا انما لا تبقى, تبقى نعم خذ بلك منها مقالقا جدا أحد حروف القلقرة قطب جد والذي يجب قلقلته ثم الياء مد طبيعي اسمع فقط لا تبقي ولا تذر تبقي ولا تذر قطأ ثم لا تبقي ولا إيه إن اللي أنا قاعد أعمله ده قاعد أحفظ لك على المد الطبيعي واللي عاوز يستمتع بالمد الطبيعي يسمع الشيخ الخطرين ذَلِكَ الْكِتَابُ لا غَيْبَ فِيهِ فتوى تسمع مد طبيعي قاعد تنتقل كده من منزل لمنزل شيء جميل جدا جدا ما شاء الله ده قوة إلا بالله طيب وبعد كده بعد المد الطبيعي ناخد بالنا من ايه كمال أم عبد الله في خطأ مشهور اوي اوي في الكلمة التانية بيقال احبك توصيله والو مفتوحة نأتي بها من بعد المد نعم لا تبقي و و نعم ولا حافظه على الف المد نعم يمد من حركتين ثم الزال ما لها الزال شوية توجيهات بقى لإخواتك كده في الزال اوعد صخمها وتقول ايه ولا تظر ولا تظر نعم حد يخش رفاعده مع عبد الله ويكتب اللي قالها كده قرأها ازاي اللي قال ولا تظر وطبعا ايه ولا, ولا تظر ده مشكلة اكبر واكبر ونقض بالنا كمان ان طلع اللي الثانية يا جماعة في الزال ال ال ال لازم نقض بالنا منها عصيري يبقى في فرق بين الزال وبين الزال والرأ برك الله فيك ستكون مفخمة وقفا ووصلا وبتقول خدوا بالكم ما تكرروا هاش ولا تذر ما تقولش تذر لا ولا تذر نعم الله يفتح عليك ثم ننتقل إلى الآية 29 مين يشتغل الآية 29 حد يشتغل الآية 29 وحد يفكر كده في الآية الثلاثين وبعدين حد من العتاولة يخش يخد الآية الثلاثين يلا جماعة احنا مفروض نتسابق على كده فين الناس اللي, اللي معانا؟ فين الاخوة اللي معانا؟ الاخوة والاخوات اللي معانا فين؟ احنا لازم كلنا نشتغل مع بعض ونشارك اين انتم؟ احنا طبعا مشترطين وايلين نعم اقتنات عالي احنا مشترطين يا جماعة ان محدث يفتح ان شاء الله يعني ما يكونش عندك اي نافذة اخرى غير نافذة الغرفة اما تيجي تشتغل وقولنا ان ده ايه؟ ده تأدبا مع القرآن بس والله تأدبا مع القرآن يعني إيه إيه مش هو شيء احنا بنستحي مع القران ان احنا نعمل في وقت وقت واحد بيكون فيها القرآن طيب الاخت الاخت اللي هتقرا تتفضل اللي هتشتغل الايه رقم 29 لوحات للبشر ماذا تقولين لنا في 29 لواحة للباشر طبعا زمان تشعيفين في الآية 29 انها مرتقة في البداية بتاعتها لا لا لو ايه اللي انا عاوز اقولك اخذي لالك منه اقول لحضراتك خذ بالك منه لو ايه بقى الواحة اللي مالها اللي هو المشددة لو, لو خدت بالك هتلاقي ان انت كما لو كنت بتسمع تجديد كما لو كنا نسمع يا اين انا طبعا ما هي واوين اسمع كده لو الاتنين دول الكفاءة بتاعتك بقى هتهم وانت ماشي بالراحة و في القراء لو هتل ايه هنا برضو هقولي خذ بالك منها تل اللي هو ان انا عاوز اشوف الكل ده الرابط اللي أنا كتبته ده فهو ده عبارة عن الرابط اللي بين الكلمتين لوحة تل تل للباشر أتمنى أنكم تكونوا سمع سمعينها و سمعين اللي فعلا اللام يعني بعد إلتاء في لام تل تل لوحة تل للباشر وهكذا نكون حققنا الإطرام ك ان فعلا ما عدش في ان ال وبالتالي اصبح فلم تقضي طيب ايه بتحقيق الضم الضم لو واحد تو نعم نعم مهم جدا تحقيق الضم لان في حد اما يجي لو احد طول طول البشر طول البشر لحظي تو تو نعم وطبعاً للبشر الراء عند الوقف عليها تكون مفصمة لماذا؟ لأنها ساكن أتى قبلها متحرك طب وما نصل هنقول إيه؟ للبشاري, للبشاري. إيه دا بتركق خالص ليه كده؟ لأن إيه؟ الراء مكسورة وما تكون مكسورة يبقى حكمها وهتكون مكسورة فيكون حكمها الترقيق والكلمة كلها إيه مركبة للبشاري للبشاري ثم الآية 30 الآية 30 عليها تسعة عشر ولا نختفها فلا تظهر في, في, في الرأ للبشار هل أقصدك على الرأ ولا أقصدك على حاجة ثانية إيه اللي منختفها فلا تظهر الرأى نعم نعم مهم جدا جدا على فكره هو مش بيختفها هو إيه, ايه كثير من الناس اللي بيشوفها هو بيهرب منها و خلاص بيهرب منها للباشار للباشار شار و حاجة كده اننا طبعا مدلها زمنها احنا بنقول ايه ادي لها زمنها كامل ايه للباشار ايه اللي نعمل ده ار الرأى لها زمن بنيديها الزمن بتاعها هيا عليها تسعة عشر طيب عليها أنصحكم بإيه نعم نعم حرف اللين حرف اللين الياء مدلين قولي أحسن من كلمة مدلين خليها يا أم عبد الله الياء حرف اللين الياء حرف اللين يبقى أفضل لأن المدلين هنا فيش مد هو دي بقول إيه عليها لا لا عليها اللي بيصل ده لين إن الحرف لين فيكون حرف لين وخذ بالك طبعا من المثل الطبيعي عليها تسعة عشر تسعة خذ بالك من ترقيق السين التأوي السين طبعا والسين الساكنة هيكون فيها صفير وهيكون فيها رقاوة بتاعتها تسعة عشر وكلها مركزة تسعة نعم العين مرتقة وكذلك التاء مرتقة الله يبقى عليكم عاشر هيتقول ايه عاشر عليها تسعة عاشر عا لا مش عا انا اسمي عا. علي وليس عا علي يبقى كده رقم اثنين الشين هالي اختنا اللي بتقول الدرة المصونة بتقول التفشي في الشين مش هيظهر هنا التفشي مش هيظهر هنا ليه لان التفشي مشكلته ايه التفشي بيكون عاوز حرف ساكن عشان يطابق في قوي قوي اسمعي كده اعوذ بالله من الشي من الشيطاني من الش... كل ده ايه التفشي اللي انا بجيبه في الشين إنما عاشا ش هيكون اقل طبعا و... و... واقل مش ك نعم مش ك الله يفتح عليكم فهتبقى عشر هيجي بقى مشكلة ايه مشكلة الشهار احنا نقولين عاشا عاشا لان الرقمة خلاصة شدها ونقول ايه عليها تسعة عشر طيب برك الله فيكم هيا الاية واحد وتلاتين واحد وتلاتين اين العمالقة اين العمالقة خلاص من قالت انا قالت انا اتفضلي بسم الله نسأل الله أن يسر لك أمرك هيا وطبعا عشان نشك... ما نشكش عليك أن الآية طويلة فممكن تجيب لنا اللفاتات المميزة التي تشوفيها أنها تتقال يعني هنا صعب أن إيه اللي تحدي حرص حرف فخلينا نأخذ حاجة أسرع كده وما جعلنا ترقيق الواو مد طبي وما جعلنا عشان يبقاش ايه وما جعلنا نعم وما جعلنا اظهار اللام لان غالبا اللام الساكنه في جعلنا قل ما تلاقيه ايه تلاقيها طرح منك التاقات تسمع التقى ما شاء الله وما جعلنا اصحاب قالت ايه قالت اظهار اللام اظهار اللام نعم صدقيه الايه مش فاهم طيب ونادعنا اصحاب مد جائز منفصل بدي بالذات اربع حركات وخمس حركات نعم وام عبد الله بتفكرك بتقول لك ايه واظهرنا لام فعل والمثال بتاعها كان جعلنا واتق نعم ما شاء الله لقوة إلا بالله ان أخت شغالة في الآية أخت تانية بتجيب المثل وتحط لنا تذكرنا ده شيء جميل جدا جدا آه آه أصحاب الناري هتقولنا في أصحاب كان مهم إنها فعلا تقولنا الحتة دي لمنعا لأن أصحاب أصحاب الناري أصحاب نعم أصحاب الناري تغطية الحاء والياء الترقيق مرعاة الترقيق بكلمة أصحاب نعم ثم قالت إيه أَنَّارِي أَنَّارِي النون حرص أغنّم أصدار أنت بالنحة نعم نعلم ترقيق النون والرأ عند الوطن آه وما جعلنا أصحاب النار إلا لا أصحاب النار إلا ملائكة يمين ثم قالت ترقيق النون والرأ عند الوطن لنعم ثم ملائكة مد واجب متصل أربع حركات وخمس حركات مثل الأعاجم نعم نعم إذا قرأنا هكذا أصحاب النار إلا ملائكة نعم مثل الأعاجم وإن كنا يعني قربنا منهم شوية يعني ربنا يحفظنا وإياكم يا رب العالمين وما جعل ما عدته طب انت عديتي هل اختنا اللي اللي شغاله معانا في الايه عندك لام على الت بتاعه ملائكه ولا لا عندك لام على الت بتاعه المصحف ده بقى منه في عليه لا انت عندك لام السؤال عندك لام ولا لا ام عبد الله عندها في المصحف بتاعها اختنا اللي شغاله الايه عندها لام طيب على فكره خدوا بالكوا وانتوا شغالين طي الجزاك الله خيرا رضايا انا ما رأيتهاش يعني انما دايما وانتوا شغالين وقعدين في المقرأ بتاعيدكم ويتعلموا اخواتكم ويشباب يعلموا اخوانهم اوعى تعدي الرسم بتاع المطحف اوعى تعدي الرسم بتاع المطحف وعلامات الوقت عشان دايما نظل نتذكرها ونتكلم فيها ماشي لان مع العشرة الطويلة بننساها ونسيبها ويبقى خلاص شيء عادي انما عوضت اللام اللام دي معناها ايه الجيم دي معناها ايه الصلي دي معناها ايه القلي دي معناها ايه طب ليه هنا جت كده وما جتش هنا كده ونبقى عارفين كل حاجة ماشي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين هيا ثم ننتقل وما, وما جعل ما عدته هنكتب وما وكلمه جعلنا لان احنا ايه اشتغلنا على عليهم قبل كده هو ايه بعد كده عدته هم اول عدتهم عدته هم تحقيق كثر العين نعم اي ثم عدته هم الا اظهار شفوي الاظهار ايه بالاظهار الشفوي حد تاني غير اللي شغال في الايه يرد علينا ويشتغل معانا قالت اظهار اظهار اما تقولوا اظهار قولوا لي ارجع يا شيخ ها ايه اظهار شفوي طيب الاظهار الشفوي ده معناه ايه قولوا لنا تيجي ناخد يقول اظهار شفوي يعني هظهر حرف الايه تظهر حرف الميم الساكنه لان اتى بعدها بعدها همز فيكون نعم ما هو ده اللي انا كنت عاوز اسمعو طيب ادتهم الا فت ما للذين هيا ممكن نروح على فتنات للذين الله فت همس التاء فت فت فتنات للذين ثم ها فت خلصنا الهمس بعد الهمس فتنات للذين لسه قايلين زي فتنات قالت ادغام كامل بغير غنه زي اللي احنا عملناه فوق وكنا شغالين فيه لو واحه للباشر نعم الله يفتح عليكم يا رب العالمين للذين كفروا هتقولي لي ايه كلمه كفروا ترتيب الكاف ك ترتيب الف ف كتا وتخليصهم وتخلص كل حرف نعم كفروا وليس كافروا كافروا كثر كثر للذين كفروا ثم ليثيقينا هل التحقيق كسر اللام لي ليث لي ذين نعم نحق كسر اللام والسين راعي التفير فيها بارك الله فيك والقاف انها في اقل درجات التفخيم بتاعتها مراعي الكسر بتاعها نعم هيا ما نوع المد في الذين عفوا مش منون المد ما نوع اللام في الذين الذين هيا اكتبال انا اللامشة اضغمت فيها واصبحت لام واحدة نعم كنت اتسأل عن اللام عفوا قلت المد خطأ انا قلت المد خطأ وكنت اولد ان اتسأل عن اللام اللام الشمسية التي حكمها الاضغام واضغمت في اللام اللي بعدها نعم ثم طول الكتابة او تل كتابه لماذا تنصحوننا في قراءه او تل كتابه ها او تل مد طبيعي مد مقدار حركتين نعم ثم الثاني التاني الواو الثانيه لا ماده فيها او تل كتابه يبقى ايه طول على طول والواو والواو الثانيه لا مد فيها رغم ان كتب كتبه الاولى خطا هي التي لا مد فيها لأنها تسقط معاها نعم في بعدها تاكد انما الاولى تمتد بالطرف حركتين او طول او طول نعم هيا ويدا الذين امنوا ما المد في امنوا ايمانا هه السخريج حروف ثلاث انواع من المدود في ا م ا ن ا التخريج اربع مدود كمان التخريج اربع مدود س ا م ا ن فين انتم قالت لنا مد بدل اتنين مد بدل طيب ما شاء الله ومد طبيعي اتنين ادي نوع تاني ومد منفصل جائز اربع حركات لسه في مد ناقص ما شاء الله والمراهم قالت ايه في بدل وجائز منفصل وعوض كده تلاته انا عاوز اربعه في معنى عوض نعم يبقى احنا هنحط ايه هنحط اللي على بعض يبقى عندي مد بدل وعندي مد طبيعي وعندي مد منفصل جائز وعندي مد عوض عن التنوين اربع مدود في كلمتين سبحان الملك شيء جميل جميل جدا طيب لو قلنا انا اخذ غير مين يخش يكمل ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول مين ام عبد الله قالت أنا وصدقت والسابقون السابقون اتفضلي ولا ير ولا يرتاب ها ولا يرتاب ايه الخطا عندي التاء إن بقول... لا لا مش التاء ولا يرتاب ده اه بس دي واضحه في ده اصعب منها برضه اللي هي ركزوا ايه ولا يا ير... ولا يرتاب خدوا بالكم خلوا انكم از لازم يكون فيه مبض تنور اول ما تشوف حرص كده انت ما تقدرش تسمعه تسمع حد بلده على بلده بولت علي يا فاطمة على طول ما تقدرش تسمعه ماشي يبقى ولا ولا يرتابا نعم هكذا ثم الذين الذين تكرار الراء فين؟, فين تكرار الراء في ال... ولا ير ير تابا ربما ماشي احنا نحفظ عليها ونقول ولا ير تابا الذين اوتوا اللام استلترمت غلطه في كلمه الذين احسنت ام عبد الله ثم اوت الكتاب قلناها قبل كده طيب انتقلي معنا ل والمؤمنون والمؤمنون وانصحين فيها ماذا تقولين لنا في كلمة والمؤمنون الوقف ما معنى كلمة وقف انتوا قاعدين تعملوا زعاية الدكتور رحمد سيف وانا كنت لست بصلي معا العفا الوقتي وهشوف ايه ازاي هو بيطفع رشوة للناس يقعدوا يحطوا اعلانات له في الدرس بتاعي والا انما انما هاخد منه بقى بينزل تلقائي لا لا كده الشيخ احمد بيعمل حاجه هو كده لازم نسكت فيه هو كده ايه منه كده بيستغل لي الدرس بتاعي في الدعايه بتاعته لازم ان احنا الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه يا رب العالمين اا شيخ لا لا ابدا لا والله الله والله ازاي ا ا احمد ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يحفظك زي ينفعكم رب ربنا, ربنا ينفعكم يعني ما رايت احد والله ما رايت أحد وما شاء الله زي الدوره اللي حق اسمها حق والله ما رايت اخر حق مثل دكتور احمد سيف ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم يعني فعلا شوفوا هو هيقول حاجات كتيرة ان شاء الله هيقول لكم حاجات كتيرة اوي اوي اوي عايز اعرفكم حاجة اللي هيقوله ده اللي هيقوله ده والكلام ده بقى يلا مجرده نتابه شوية اللي هيقوله ده جماعة جزء, من أقل, جزء اقل من الله بيعمله هتتفاجئوا يعني انا ما سمعتش ولا مرة ولا عرفت الدورة هتبدأ امتى ولا اي حاجة انما اعلم انه سيتكلم معكو عن الاخوة وحقوق الاخوة وزين الاخر ايه يكون مع اخيه انا بقول لكم من غير مسمع اللي بيقوله ده بوز عمله ما شاء الله لقوة إلا بالله ربنا لي ما مر... ربنا لي ما ربنا لي احد يعني و... له معي مواقف خاصة عندما يخلص خالص ايه ايه انا في مرة كده نستأذنه نستأذنه انا لكم الرجل ده عمل معي ايه يعني اقول لكم الرجل ده عمل انا مش ع... وعمل إلي فلان وفلان وفلان لا لا مش هعدل لكم الحاجات دي أنا هعدل لكم حاجات معينة هو عملها معي أنا فإن شاء الله رب العالمين تعالوا نبقى نعملها كده إيه نعملها مرة وقولوا له في حد عاوز يخش يقول كلام عليك هل تسمح ولا لا. لو سمع إن شاء الله لإن هوا أنتوا واحدين السلام عليكم طب الحمدلله والشكر لله مشي أيواني ده طب حد يقول لي عمل ايه أي حد يشجعني كده عمل لكم ايه اللواء ومزة طبيعي فعلا اللواء ومزة نكمل يا جماعة اللواء ومزة طبيعي كلتا لكم عمل ايه فس خلاص والله ما أنا ايه اللوك عمل ايه مشي أنا ركزة لكم قلت لكم عمل ايه معي أنا قصد هو ايه انتم شخص جاري فإذا بنا سجال طويل بقى وحاجات طويلة احنا بس هقولكو بس خلوها كده ايه حاجة للـ إيه للـ يكون مصدر تشغيل يخلص او حتى او حتى في الكلام ده هي الواب اي واو مادة طبيعي ربما هيكون في المؤمنون مادة الم طبيعي وعند الوقت مادة للسكون 4 و 5 و 6 الحمد لله اختنا ام عبد الله غلطت غلط معين ايه هو هيا قال لي لو طبيعي صح وعند الوقف نبد عارب للسكون 4 و 5 و 6 موافلها ولا مش موافقون حلو المفؤون دي ها موافقون ام غير موافقون لا لا ذا يعني غير موافقون ماذا طبيعي ايه نعم ماذا طبيعي ماذا بكضر وعند الوقف يكون لا في ستة ليه سيبا في ستة ليه في ستة اسمع كده والمؤمنون هي قالت أربعة خمسة ستة خنهبت رفض التعبير لأنها قالت أربعة خمسة ستة إنما هو إثنين أربعة ستة وإحنا طب... طب بنعمل إيه؟ طبعا والله لا نلوم عليها أبدا ما شاء الله ربنا يبري فيها رب العالمين من بداية الحلقة وهي أعدم طبعة جدا جدا وكانت رفعة أصلا يعني في ناس بتشتغل يا جماعة فتفتح نفسك للشغل وفي حد بيكون ما بيشتغلش وقاعد ايه انت بتبدأ تشكي فقا هو فتح طرحة الفيس هو رايح يضف على الموقع اللي هو شغال فيه فده موضوع تاني خالص انما بارك الله فيها وجزاء الله خير بتقوله من العجلة نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولك يا أم عبد الله هيا وليقول الذين في قلوبهم مرض نشتغل في قلوبهم مرض ماذا تقولين فيها في قلوبهن رب المؤمنون لا قد قلها نعم نعم مهمة أول فعلا من الكلمة دي وليك حق إنك تأيديها إسمعها كده إيه ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول والمؤمنون لأ لأ والمؤمنون كان الشيخ الله, الله يحضر كان يقول لي امسك الهمزة اما اقرا كده وانا بقرا هو للمؤه وتتهد مني يقول لي الهمزه اتهزت طب اعمل ايه يا شيخ يقول لي امسكها كويس امسكها كويس ازاي يا شيخ تقول والمؤمنون نعم الله يفتح عليك يا هيا في قلوبهم ما رب ان كنت تهربوا من كلمه في قلوبهم رب الياء ماده 2 ماشي قلوب الضم تحقيق الضم قلوب نعم حقق الضم فعلا ثم ماذا في قلوبهم مين مالها إضغام كامل بغنى اسمه إضغام ده اسمه إيه من الآد معنا من أول الدرس إضغام متماثل من صغير حكمه الإضغام الله يفتح عليكم مرضو ومالحكم مرض و هيا ما لحظ اترام نعم طيب اطرأ وقولوا لي صحة ولا غلط الإجابة بس ايه, ايه. ايه. صح صاب وحاء او اه اه خطأ خاء وطاء وعمزة في قلوبهم مرض والكافرون ها أخطأ حاجة وانا بقرأ واتمنى حد يطلعها لي خطأ نعم أين الخطأ أختنا تاني حاضر تاني وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون خرار أختنا أم المؤمنين فإيه دخلت وقالت خلاط انت فخمت الميم وده اللي أنا عاوز ويبقى عندكم دايما إن ودنك صحية إن ودنك صحية اي حاجة صحية في حد يقول صحية ماشي مش مشكلة صحية ان دايما اي حرص تساعد ما يختل خلاص انت تقفين انا عارفيني الكمبيوتر آآ آآ يا اولاد ان شغال بالباسورد انت بتحطوني باسورد لو غربت فرقا بيقف ما, ما عرفش اعديها وبناغرب ما سمعت والله الذي ان شخي جدا جدا والطالب بيقرأ عليه وبعدين هو بيقرأ فتقول له معلش يا عيد فالطالب يعيد الايه اي اي الشيخ يقول له معلش طبعيه تاني يا ابني فيعيد الايه معلش طبعيه تاني يا ابني تاني فيه فيه والله ما اعرف الشيخ قال له والله ما اعرف وإن في حاجه مش مظبوطه عليها ايه الغلط هنا هل حرف هل مد ما جاش هل حرف كان المفروض علا شوية هل هل هل ده تعرف ان ايه عنده كمبيوتر بيمرر الحروف عليها وبالتالي بيضبطها بس ما شاء الله لا قوة الا بالله الشيخ ده كنت تتمنى اننا اقرأ عليه قابلتم من حوالي خمس سنين كده وحاجز عنده مكان ان نقرأ عليه وهو عدني ما شاء الله أسأل الله أن له يا رب العميل وأن يطيل عمره وعادني بفضل الله وقال لي إن شاء الله والله ده لي أنك تقرأ علي وكده إن شاء الله هتلمك ونقعد على فكرة حد الآن مستني بقالي حوالي خمس سنين ان الله نفسي يا رب العالمين ربنا يرزقه العمر الطويل والعمر الصالح ويتصل بيه ويقول لي الحمد لله اصبح عندي وقت تعال اقرا عليا والله لو صفحه واحده مش, مش مش المصحف كله طبعا هيا اختنا باذن الله نكمل ماذا اراد الله بهذا مثلا جزاك الله خير هيا ماذا أراضة مد منفصل أربع حركات ها؟ طب وينفع لكم بالمادة من المنفصل المرة قبل الماضية حضرها استألت عن كلمتين بيضكوا فيهم أربع حروف من النص نعم حمد الله على السلام أمتوا حضركم لسه جايين دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله آه... نورتون عما تجوا مضع من أولى الفصة أقولكم إن شاء الله ها؟ ماذا أراضة ينفع لنا بأقرأوا ده ما تنفعش بالضغط اراد نعم اه ماذا اراد الله بهذا متلا الداله انها يجب انها تكون كده طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله عليكم والامر بفضل الله هيكون واضح وعشان ما, ما نعملش اكتر من كده فعايز ابدا انااتي بعين عذر يا جماعه ولا حاجه ان شاء الله رب العالمين ما ثقتش اربع حروف ما لم يسقط أربع حروف إنما طيب أنا أقرأ عشان نختم الآية ديت وقل لي بس إيه الخطأ فين ماذا أراد الله بهذا حد يرتشف الخطأ أقوم نهل الحلقة على طول ماذا أراد ها ماذا أنا قلت كده إيه القراءه صحيحه ها في في في تعليق عاوز اسمعو في تعليق عاوز اسمعو ماذا اراد الله بهذا ما لا هذا عدم تساوي المد ماشي تحت طيب كسر الباء طب والله انا ما انا قصدي كده عشان ايه برضو اقراتي معاكم ماذا اراد الله بهذا ما فلا ايه رايكم كده انا طبعا حققت كسر الباء والتعد عملت الحمد لله قال لسه في خطا ولا لا زياده مد الالف اللي على ماذا؟ طب ما احنا لازم هنمد الألف بدعة أربعة حركات ماذا أراد الله بهذا ما هي هيا متستوية هوا هيا هيا خطأ الهاء فيه الله حاضر أضبطها ان شاء الله ماذا أراد الله بهذا ما لا اسم الجلال وفكرهما طب وانا قلت ماذا أراد الله ما انا بقول ماذا أراد الله بي ما قال هيا عصرة تسعة تمانية لا مش الراء سبعة ستة الب ب هذا طويله الب ه ازاي بي هذا بي هذا ها اذا الثاني فيها وهقول بهذا ذا ذا مش فيها حاجه خمسه اربعه ثلاثه 2 1 لا يصح البدء لا يصح البدء ممكن تقرأها داني ما خلاصنا قلت كيلما بقى خلاص قلتها حوالي 7-8 مرات إنما لا يصح البدء دي قول الكافرين والذين في قلوبهم مرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من قولهم هم قالوا إيه وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بها ذا مفلا يبقى أنا البدء ده بدء مسليم بدء مش حسن بدء مش حلو عمزة لحد يبدأ كده قرآن يا دول الله نرغنولة نرغنولة تفلطات يبدأ قول إيه وقالت اليهود يبقى عمالي أنا وقصود برده أصلي صححت معاكو تلوية الآية ديت ومعرفش أن لكم كده وكل واحد بيطلع لي حاجة في الحرب طب والله لو موريكو والكلام ده نكون ان شاء الله المرة الجاية جزاكم الله خير وبركة فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق لي وإياكم اتفضلي